وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بإخصان إلى يوم الدين أما بعد وعن كل سؤال تفسير في القرآن كريم درس كأننا نحر نوغب الله بنا آيات دا صد وليس ديد من سورة الفاتح قال الله تبارك وتعالى إن الله الله عالم, الغ... عالم غيب السماوات والأرض إلا ريالك إيبولك وحكم ما قانمتك أقوي إنه الله عليم وامدء أغال بالنبيدات صدور الله الله عالب أصحيرك هو الله الذي ومك جعلكم ان انقد الخلاء اطفاء هو اسكب دل في الارض رك كركس فمن كفر لطف الله لطفكم فريه فعليه دش سوء كفره وضال كفره كفر يس شدر يدابطه قطي ولا يزيد الكافرين غارا غالر رؤس عيد ما كفروا غرو بتودا إن ربهم ربهم يقول <سؤال> أنه يتساحا الأوهب إلا مقتن على المهاني ولا يزيدون كافرين قالوا وسيادهم كفرهم قالوا بالطوض إلا خسارا قصار يتعب بإماني إله وإنه سبحانه وتعالى وقالوا شيئا وحا أبدا مدى ككرسوني أما السماوات كسوغا ما أمقل والله <سؤال> وهو وبالبديه وحيارها قلوب قد ضمرت كجرن صبخين حدو مرك وحا قلوب تكجر وبيه وحا كлена وا مين باب الاولى واقف سي عدام برن تواله وبيه وبيه الله الله الله عالم غيب السماوات والارض اريالك يبوك وحا كمر الضامر كمقان انه الله عليم الواند وقال بضان بدات صدري لا بد حاله صاحبته وحقنوبته جرى اي شركا يا كفيا نفاقها اما ايمانك يا اي حب الله حضر رسوله ولا بدل عبده الى الله سبحانه وتعالى وان وكعب المرنا قف ووبا كان قروبته كفيا شرك يا نفاق Iya min taqrumti sa'u kujra iman ka ya tawhid ka ila hayy ja'al ki sa rasul ka ja'al wa sallam qaf wa uba'a al-but wa abal marr amirin bi 'amali qaf ka abal marr huwa allah alladhi wamit ji'alakum min inkadibay khara'if wa qoisu gdal خرائفة وحوة يخلوف قول لآخرين قبلهم وجير لجير قبلهم قولوا البابا وحي كتبت دلنا طريق لك ورئيجي الهي با سيداس كتب لغي بابا وحوة ينطلق كنجو وطمانا يان حدنا كواب دمباد ميش الهي دجيني سيداسونا إلا الهي انت او كس وطمانا يو عدد كي اوغو طرق غري نبي آذان إنه كفر عنه عدد قوانا إلهي يقانا ربه ربه طلقه عدد كاسم انتو قدم مانا يوليس بدلا عدد كاسم اكبر مادانا الدول كتنوه هو الله الذي وامدك يجعالك من انكالي بي خلافك ويستو بدلا في الارض نوك كوركيسا فمن كفر قف على لما كفك كفريا فعليه دشي سوء كفره وضعه كفره kufrigi sapewada ka qadma asaqo umbay ku soo labaydo nabigu ku ku fiye maqliwayo qof kharaath maqliwayo ibrahim maqliwayo waxa qibaatada iyo musibaada kuufigi sa katimada asaqo umbay diba isaa wara ye cid kaafirina gaalada u siyadima kufru gaaloodi dooda inda rabbim rabbiguu gaati sahaal u aabay إلا مقتن أي عرقه عرقه ما قد أرى وما حر وحكم كردمايه قالو دي قالو دين وحي كقر سنه يا مرو والبا إله إن أسي عرود عرل كو بقر ورا يزيد الكافرين قالوا دي أسي يادي ما كو فهم قالو دي لا خسارن تعب إما هنا قال ثمرت مستو ما رابه عمره يسو قديرا وخصيت سنه يا قصار يتعب إي نفسي سنه إلكي مرو والدنديا وكديا يا دركاك ما ارتن هذا نسي يشق يست لكن قد قام منك اله اعبد يا صاعد والبولول يا درت غير عكتي سكي اكسانيا مركزو اسقو مول عمل ونكس السماء يمشي واول شمره كداب ابراهيم الكسر ريوسي مدانيا مركا قدك الى اله عمرك يسير يا هدي عملك ونكسي هي واحد لكن قلت لبعطي قلتها يا حمد عمري قلت ليه سببت أساعدك دقيقتك سورنا ولا أدوه وخوك يا عراء اللئي عدد إن الله الله عالم غيب السماوات والأرض إريالك إيبولك الله كما قاني أبو مرة كما قاني وامدك أوب الله عليم وامده وقال بداية صدور الله حالته وصاحبك هو الله الذي واملك جعلكم من كل غي خلايفه كويس في الارض رك كرسي فمن كفرك فالله طبك فيا فعليه دج يسوا كفره وماله كفره قالوا لذي ثباته ولا يزيد الكافرين قالوا او كفرهم قالوا بيدوده عند الرب مربك ودت يسحر يا هته الا مقتن عرله يعروه امانه ولا يزيد الكافرين قالوا او كر بما كفرهم قالوا بالدوضة أي قالوا لهم إلا خساراً فعبائي خساراً ماهاني قولنا نبيك سلطانا وأرأيتم قال إيغاور الرمى شركاءكم كوى آد الله إبادته أبو طرطان الذين شركاء تدعون أبعادوا إلا من دور الله الله قيرك إسحال إيه أروري إتصا ما محوية ذاك أي أبوران من الأرض لك أجل سقيت أي أبوران إتصا املهم وما وعا اسم ما بشركوا وداغسي او اي الله لا مداغسدان في السماوات والريالكه قال تعالى ارا ويره ام اتيناهم مزم مشركين تعنادا سينا كتابا كيطا او فما يغوا على بينتين حجعت اي يكون سبيحي حجعت او شرك لا يقول هي حركه دولكا بينها سمير من الكتاب, الكتاب ولكن انتها سؤال ممتشرتو وحاى عيبوده يومك قيب ما أبوري إرق الريالك إلهي شركة كلاما كتاب اللي سؤال دخلو الشيغة يا إلهي لو شريك يومك ممتشرو إيه عبود ظالمون مشرقين تأم بلنقاد الميام بعضهم قبلك بعضهم قبلك كلا إلهي غروراً كدو ويحال الله اسكبتك إيه الله اسكبتك إيه الله اسكبتك إن الله الله يُمْسِكُهُ وَهُوَ حَيٌّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بُلْكَاءَ أَن تَزُولَ لِئَلَّا تَزُولَ سَيْئِسَ الْأَسُدِ نُبَطْقَاقِ وَلَئِن زَالَتْ وَاللَّهِ لَإِنْ زَالَتْ أَحْدَثَ سُؤْلًا إِنْ أَمْسَكَهُمَا قَبَضَ مَنْ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحْتَقَضَ مَنْ بَعْدَهُ أَيِّ سِوَاهُ أَلَقَصُوهَرَيْ مِنْ بَعْدِهِ أَيِّ أَحَدْ كَأْسُ سِوَاهُ أَلَقَصُوهَرَيْ innahu allah kana allah wahu ahad haneeman middu alqad baro waddati qalbamai an iqamtu kuku de dechin afur an middu bitaf baro liman taaba ilayhi kullu solat tuwabat kena ila suhuk rayya rasul kiisa sallallahu alayhi wa sallam bal wa diy nabiga subhanu lam ay الا احد يعبد الاه عباده حقوق مذكر انه وحبوت بل وحي ابو ترشين قولنا سبانا ارايتم اي اخبروني ايوا هم قالوا شركاءكم الله الا كيف يساليهم اروني التسيع ما خلقوا أي كأبوران من الأرض لك حجز قيمت أي لك كأبوران أي إلهيه وكمتان التسير هذا يسمونك قيم قرحين اللهم أعوذنا هذا الشرك والأكس في السماوات إلى الريال كأله إلهي إلهي وإلهيه وإلهيه وإلهيه وإلهيه أعوذنا نفسه إلهيه أيضا ما قلت أم آتينا إلى وهي أم آتينا هم مشركين تنمان كتاباً كتاب أفهم مشركين تو على بيّنتي ونحن أدكر كيف يكون سبيّن ونحن جدون منه كتاب لحد يسكاها الله ما إلي شركة إن إليهين سنميال كانوا أنا أقول لكي إن شرك كتاب شيئاً يقولون أنا بسرعة جيمية جروي آه. أن آتيناهم هؤلاء المشركين موحن سينا كتاباً كتاباً افهموا المشركين انت عاد بينت ان كتابك هو كسره ويخرجوا منو كتاب حقي سقى الله ما هيه شريك ان اي اسم نطي صار يال كانه يجي لك الى شركه ما كتاب شيء غيره اي ها استن ان تصبروا متي لرجاء Without chave علية التى الخاص بس اراث ن �perform يتن كان من عدو الظلل ولكن يبقون أيضا؟ هث استعدعد للظالمين مشركين المنزيدين بكل طو tard والضع اليوم السعوريتي واخرامات المغاربة waxa way shuraha ku sameeyaa oo dadkii atbaacaa haquqan qiyaa oo wax way iskudeyah inuu yahay waqtoon san oo lagu sirmaa karo saasule mid dekkasta waxa way shirkiga ilhaafka kufriga wax kasta oo la wado wuxuu leeyahay dadku oo aaymaka u hoggaanyaalka oo dadka atbaacaa wax wayan shuraha ku sameeyaa dire kachwaada subbayya jawaab bayna subbayya ayuulay marka kuwa imamiyada ka shirkiga atbaacooda wekdiriye waxay u sheebayaan wax been waxa ay markaa ku wareehey shiriga shurahaad been bal firi ibnu jabir dabare kelmada uruun mushrikin ta qabalkood qabalka قَوْلُهُمْ وَمُشْرِكِينَ تَعَالَى كَأَنَّهُمْ يُرَاهُونَ وَأَقَاوِلُ بَعْضُ وَذَلِكَ قَوْلُ بَعْضٍ وَلَفْظُ وَذَلِكَ كَذِبٌ أَي كَبِرَيَان وَقَوْلُ بَعْضِهِم لِبَعْضٍ وَجَبَلُ كَوْد حَلَّكَ أَي قَبْلَكَ كَلَ كُرَيَاهَا مَن نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا رَاءَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى هُمُ الَّذِي كَذَبَ إِلَٰهِي وَشَهِ turka wahmaka abure turka wahmaka abure ma wahay laye selb aadida wahay laye ay wax mal waxefta inaysan waxba lahayn laakin ilaahiin noo dowey ilaahiin dowey anaga dad u baalmiinahayno ku waa wax u ila و الله علم بحراء و اين ارجعي يا نوصف يا هؤلاء شفعاء عند الله ليه اه قوهم و كويره الى بيت الله الحرام ساسيلين ساسرت في مركز الحج به حديث اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك تملكه وما إله يا شريك منه الله حقا كان ذكر مثل كعاصل لا تركيس عداء لهم أبضاء الله وكرميك ما من هم آه. من أصابهم برح برنامه وحسكرة وهم من أبضاءهم أضبوا لها بحي كليل يتشابون العائلين وينو الأديهم وكحر ونفس الكلمات وعوين ذكى شركة أقل ليه أمواب يددك بإنتئلة تربع إليه وكونت وصلينه أيضا حيوانا هو بق كليل وكونت وصلينه إليه أنت إساء الله وقال جينايه نفسه هناك من هذا يصحبه ويقول له وذلك كديمتا وطور بعض لبعض وقبل كلمشركين تكوير هذا ما نعبدهم إلا ليطربون إلى الله وعاوذهم إنه يبكري الله لأنه يكون هناك من الزلفة ويقول من بعض لبعض خدوك يا صواة قبل كدوك كلمشركة كوهما بحضة إهجانيالك كأشركك أقوم بأطبعه أخدقه أصيب أن لديك لتغي شركة أصيب أن جدد الله بأنه شركي للهن أقوم بغياء وغيره وغرورة وكديم أي كديم أيام وإنما تُوزفهم إلى النار وتقصيهم من الله ورحمتي أقوم بغياء لماذا يتعلمون؟ الله يتعلقون مورده وغيره الله يتعلمون شفاء أيام وقال لي وإنما تنزفهم آلهتهم إلى النه آلهتهم أي عابلين الله يدوهم إلى النهارة يدوهم إلى النهارة من الله ورحمته إلهي الحديثي سنوكفه إلى الله بصف معي للشفاءة يا إسكلا قل لله الشفاءة الجميعا الجميع. شفاءة أبدا الله إسكلا باري قضاء الوهلة وعلى الوهلة إلهي الله قرييا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله الحديثة بخارب رسولك إلهي وشفاعتك يوم القيامة نصيبه يا لك يأكل قولي سنة أبداولك أقول نصيبك وضاولي مركاس لي أبوه لياب أبوهر رسل آشاء مهمة مركاس الكريين وأملا إليه أبوهرين وقفكاه الرأي يوسني ويديني أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقف تنوحيك كنواق أسألو برح كريا ما أسألو برح كريا أسألو برح كريا أو أسألو برح ما هل أقول مواقيا وخماله كبار عبر ويطر آه وقف كنواقيا برح كريا قف قصى الشفاء عليه حين شفاء عليه الله ألا أنت تلعيد شرك ولا يرضى الإلهي الكفر إلهي أدى مر كفر رالكا مرم قف الله رالكا مغمله شفاء شفا علينا شفاء الله وح إلهي أظهار كرامينا مرآتي أمبيادي أو يدي شهادتي إلهي يا كرامينا كرامين. ما كايسوي إن فاسق قشقه سبب كيفا قشقه غيرنا قف كاسوا لكرامينا ميت كام الله ومحلسن وقطع الكل كي وتوحيدكم دغنا كان الله ومن حديثنا كماكو كرامينا أرينك فح الله يكون جيرتا ما هو حقك لهيس إلهي حي سبحان إِنَّ اللَّهَ الَّذِي يُمْسِكُ أَمْكَاحَ السَّمَاوَاتِ إِلَى الْأَرْضِكَ وَالْأَرْضَ بُطُكَ أَن تَزُولَ لَأَ تَزُولَ سَأَيْسُدُ لِلْقُطَقَاقِ أَ فِي أَيْسَرُ بُطَقَاقِ وَأَقْرَبُ مِن أَن تَزُولَ مِنْ أَن تَزُولَ إِنَّ لَزَوَالِ وَعَالِهَ إِلَهَيْ ذُلْكَ إِرْكَ ولا انزالك والله لا انزلت هدي سليمان الى غيره ان امسكهما ما امسكهما سمواتك يابوك يسنقدرن من احد من احد احدنا احد تاسو من بعده اي سو وهو لك سوى احد الله والله سنقدرنها كان الله هو Admadiyo ku kumina addadomadiyo caasina waa warka wedhisaata e qaarka ku dadejimma ke tabu soo de rasun u soo diira heo a euli. Assaga waxdan ho uuleta adddoonkaan waxda oo waxay. Laakiin assaga aha in macarisan aado. Inqinka diddiga إلا وهو يري سبحانه وفوران الله وعبد بني طابا لمن طابا إليه فكفطركنا قل النبي سبحانه ارئيتم باليق وهن جار شركاءكم كوهدله عباده ضربا الذين شركوا كن ادعيده الله القيرك احى لا ياهب اروني اتسيا ما هي هيكي خلقوا الكعبين من الارض بك حديث قيمت ابو اللهم واحصنا من شركنا شرك وادعس في السماوات الى الرياض قوسنا شرك وادعس في السماوات الى الرياض اي واحد كادعس ما الى الرياضك شرك كليه ان اتيناهم ما صم مشركين طلع المركه ان اتيناهم ما صم مشركين فانغاسينو الى اله في شحه مين هو سوتش adesso miro che tab tagi satahati o ay khawha insan bi anna allahumma ia sharika in بل انتاثر المكرتو ايضو الظالمون مشرقين تبالنقاد ما ينو ايبوهما ينو بعدهم قبلكو بعدن قبلكو إلا غرور كلمة مهاني بانا لسو قيد دي جلنية بانا لسو قيد دي جلنية بانا اي وعوان لسو قيد دي جلنية بانا اي قلبك لسو قد تجينية حرق المقاري او مال فنقاقه هو ايمان ويشيركي بو انتا قرر قال تعالى إلى وحويري إن الله الله يمسك وحوها يا الصماوات إلى اليالك والأرض أن تزولا لألا تزولا سيئس المسؤولين قلت بقاك ولا إنزال تهدي سؤلان يبوك إن أمسكهما قضى من أحد قطمة من بعده أحكاس من بعده إي سواه الله قير إنه الله كان الله يقول هذا حليمًا من الضلقات ونظر إلى عقابك الكبير يقول كفري وعسي غفورًا من الضلقات إذا كنت تتبعنا كنت تتبع قال تعالى الوحي وعقصموا قالوا وعبارتي بالله الله كبرت المشركين تي عربية جهد أيمانه ماريال كوضا طاقتي وقدم بذي أولي وقدم لا ان جاء والله لا ان جاءنا غويمت ندير النبي لا يكوننا اري احاريا اهداك وكهنم بابن من احد القمم امهمت كسته او كمده ميتكسته وامها كمده وكهنم بابن فما جاء مركوين ندير النبي ما زادهم اكتمات ما زادهم بس يد و امام تنكي نادير كو ييد الا مفورا حتى على حتى عرفت ايك عرارام أي ماهر استكبارا لاجل الاستكبار اسلا ويل دراديس ايي أي حقا في الأرض دول تركي سيسكو ويي او عن انطباع آيات الله إيو ماكر سي ماكر خلق او اي كسبيه ولا يحيط ما باب به المكر ماكر ماكر اي سي اوهن الا باهل دكت سبابيه اقف في مريقه يا ينظرون من السبيان المشركين بل سنه الاولين الا سنه الله في اولينا إلهي عادة سوء كم معمولا أمدي هرعوا أم ماهاني فلن تجد أهل الميد لسنة الله إله الدريقات وكم معمولا بدلت أهل الميد تجد لسنة الله إله الدريقات سوء الميد تحويلا وراتل مشركين تعرباك انتا إلهي نبيك النسول الله صلى الله عليه وسلم وعيكونا رجلن هدير رسول الله صدره إِنْ أَيْكَفِعْنَا عَيَّنْ أُمَّذِي هُرَدْ حُسُوش دِلِكِلِ يهود يبقى أن يهود رسول الله صادره هو ديده و هو النساره هو ديده فره بلده يقول الله حضرنا رسول الله صادره و هو النساء تماماً وحيئاً أمده هو كفعناله حقاً من رأيه مركاس إليه هو صادر رسولك رسول الله هو فضله البطناء و هو نفسه سؤالي بكتابه هو الناس صادره مركاس إليه هو أنه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 Mid kastor umba ka al mid kastor kamide, a, irekeelumba merk, al-merk, ujivi, faranagja, merk, ujivi, nedir, minu digonabidi, irehe, ussodi, ha suki supa nasa lahu, alihusselle, merk, ujivi, meze, da, um, uvesi, wa nasi araramba gal liba diye ci ci xareemba kuufiro diye galma kala ku si bareen haqla dagaalamii tiye di aayad iyo barbar badan bay billaabeen oo ay caayan asan madli toon ee ku weereeyey iney iraadan waa suxrool iney iraadan wa waxay ee اسكدا اني حق الرحمن السدي الى عيان والافلكديه واحد دي حاجه ديه ويره دو وا واش وقفت وانا مستحضر لقد ما مريت مجنوه سحرار ويففلك يا شرطه كشقهي جيني يا كسودغه يوهوودا صوف صطوح صابطه وخاصي لبابا غالي اه ومبارك لي قوم كلي يا اا واحان بره يا الىهي حق يا أصدقائي دعائيه يتغال أميسكي يبربغان آآ مركز قال لي وضويه قال لي وضويه قال لي وضويه السيادة محايا له وحاق لدعاء الكوى كفر قطره إلى الحبيل السبحانه ما زاده أمي السيادة أمي مجيئه إن أطرقه الرسول كله إلا نفورا حكا حراركم ماهره استكبارا لأجل استكبار اي اي حاقه وقع ربيان في الارض دولك كوركي سيسخلوه اليه رسلت في حينيه ويسخلوه اليهم عن اتباع ايات الله اه فحيليه اما من كاسا انتكتك الموت اول ميالك ليه ابيالك وانكسه جمع طبك اصراعي مميال مدعيه مدعيه ليه إيه ومكر السيء مكره مكره قول مكره قول وأشرك بالله وصد الناس عن سبيل الله وإن الاله ينبو كفريه <تصفيق> اما كرهو قتارسن واكاسوي اييغ لا غاشeqo dadka in life baraystu oo tan riiq iyo sunnada laga eeliyo oo shubaha iyo gurur la seebo waxaan jiriro shubaha oo shirkiga lagu qurxineeyo oo baadilka lagu qurxineeyo oo tawxiidka iyo sunnada lagu caayayo in la faafiyo we wa oo ah عشير قرب الله وسد الناصي عن سدر الله ما كغا خنك والراس اوو قطرصا مركزيره سبحان وراح يحط باب المكر ما كغا ما كغا السيو اخ الا لاهل دتك ينطبق تطيع كمان يسرق امه للظلم سكته عادك ذبني شمالو وحويان كعب كعب سو جيرين باب مسلمين وي سو ما جيد وعيردان قد سيره تقدي اه, قدان قدان يا راي. اه. حد قدان ات هاو دهري كل دي انتدنا ما اغيلي اه وعدا اول وقت كانوا قد اه برهقا وحس كلها good yaro kiku dhaka ka so majid ma hayna sideeda ba ogow macri haddii marigto oo istiraaf kaas di ayya fur ofcastiba tuubisu ofcast gala iyo qurso good alla ma mulay ku jeeda wa ku jeeda meesha وخ مكر لوصم ينحقو وطني اكي اه اوف مكر ما بيرو هورستك صلى الله عليه وسلم وخ مكر لوصميو تاسو داب انبيي الىهي إله وحيري سبحان ويحيق مبابيه المكره مكره, وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه مكره أي سيء يقول إلا بأهل وإذا ستراته إلهي مشركين توقع أي مليك أيام أيام بفشل كقاديك إلهي وإن مرمى مكو الصد وضع وضعك مرك الله الشيكة وضعك حتى قوقع كرمه بيان علي الشيكة أيام بطل وعركة كدابين اليه كدابين كلمت اياب صلاحيان حق دكتور وغلي اه وهي حدين ايغو اني دكتور قمي مقاس دكتور هلونيه وكلمت اياب اقدار ثاني اني دكتور حق وهو مستهق كذبيه عدانا هو واحد شيء عدي ربنا بيان على الله <سؤال> وانا استرت مركز أمده أمده يقول أصوك الإسلام عليك وحقك إليك أيها إنتهى كل أفنه أصوك أصوك الشرق أين وريعون إلا كذبه أحد أريعون الله من موذيك خلاص أصوك أصوك ويقول أصوك إسلام حقا أقول دخنوك إليك سبحان فهل ينظرون مئي سبيا المشركين إلا سنة الأولين إلا سنة الله في الأولين ilaahi alaaadi sukun maamur maghane umadi hor ee haqa beeliyey umadi horo haqa beeliyey ee haqdiidiyada ahaa dariiqadi uu kum maamuruhu yahay suu maayku waam ayriye li sunnati ilaahi ilaahi dariiqadiis tadbiiran biday ee haqa إلى اخر دري قدس سندي ستحويرا وريج قال تعالى الله وحير واقسم مشركين في عربه واحد وحكمته بالله الله جهدا ايمانه دار يلكرط تنتو دبايده لا ان جامد ايماد دو ندير النتد دغه لا يكوننا انه احانيا احانيا اهدك من بدر من احد العموم اممهم مثل من اي امه من الامم ومات كسته او امرها كمده ان ينقن ايا كهرون بدا فرما جاءوا بركو من المدير من او ان محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم ومسيانه مجئهم مجئ امات الكيسه الا مفورا حق عرب والمحانه استكبارا لاجل استباء اس لويل درديس حق في الارض منك كركيسه اس لويه عن اتباع آيات الله إياوه مكر السيئي مكره حمد در هديس إياوه ومن إضافة الموصوف إلى صفتي إياوه مكر السيئي مكره حمد در هديس أيه وهو ينحققه على ريان مكره حمد إي الشرك بالله وسد الناصح عن سبيل الله وراء يحيق ما بابي المكر مكر اسي اوخ ان باهلي دك مليقي ان ببابي ورغا مكرهم مليقي فالينظرون من يسوبيان مشركين توحكا تو مسورميان الا سنة تلولين الا سنة الله فيلولين إنه قوال حقا بيريحنا يا ابو سنة بحنه فلن تجد وحالي ما يدد لسنة الله إلهي الدريقاتيسة تبديرا بدرين ولم تجد وحالي ما يدد لسنة الله إلهي الدريقاتيسة وكون معمولا أدوه ماذا تحويلا وليكي على تعالى إلى أخرين أولا يصير مئيسا صح سعون مشركين طعام في العرض دولك كوركيسا مئيسا صح كسعون فينظر مئيسا فيرين كيف صدقه كان أعطي عاقبة الذين ذاتك علمتوه من قبلهم أيها كهرية وكانوا ذاته كهرية وحياء أشدك وكحب بضن وكأغاق بضن منهم مشركين طان قوة حق أووده وما كان الله معهامل ليعجزه من العاجز من شيء شيء شيء في السماوات عليك قصوه ولا في الأرض لوك شيء قصوه إليه عاجز من ما إنه الله كان وقوع هذا عليم اجنت اوغال بابن بي جميع الكائنات وقت استوجب ابي قديرا من ببن على مجموعها كائنات قدمنت ولو ياخذ الله الله ابو قبالها ان صدت بما دم بي كسبوا اي شخصين. ما ترك الله ابا على ظهر ابوتك كده من دابه نفس قط ورتيه اخرهم الى هيب اودك عادتك ولكن يعت comfortably we are 선택ith قَلَّاكَ بَيَشَدُgeَ��َّهُ اللَّهُ قَبْتَوْوْمَا لِمَا كَصَبُوْحُ فأي LI accident الإلاء أجل منزل الزوز وأماست من هناك اجل كُنُسَا مُسَ something الذي يكون هضراك فا إذا كان رسولهم في أجل فإن الله الله كان الله وحصل هذا ب 않는 تيوم <تصفيق> he إلهي <سؤال> وإنا سبحانه وتعالى وحولاي يكون وكبير انت ادير لي بيني رسالتي يا حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضربت فسحنا ومصفيين قرانكم مسلسل اساد الاليان وضربت مراد وخلاليه ايده هويه على السكفيين اللي لغه هو وبل ولى بان هتيثا والله قاضا وضرب الرسل بينيو او حق لديرو ومات فيهم مقاض قوم نوح قاوه خير حاجه قاوه خير شنو قاوه قوم شعيب قوم لو قاوه فراره قاوه واكرهوا الله ولا سكيروا وضرب قاضايدو اورى سيروم ييسن سخون الىه قلبي قيسن كسو ci ardh dulka korki san iyey san ku soo xaan faayo dhuru waay san ah waay san fiiri kali farxad ay ka tahay aqibadul ladina dadkii iribtooda min qummam ayaga ka horreey oo waqbadar uga ay qaanay oo rusuu shii ila beeniyo haqa lala dagaalamo makri loo sameeyo di aayada propaganda ruufur dadkii uga horreey shaqadan kirin toosay noqotay san إلى وجه الشهد والله وما دعا صوري حقا تباني مشركين تحريبين وكأيوان بطناية وكأيوان بطناية وأنا كأهدوط بطناية وأنا كبقاء لبطناية من الأحوال والله هرمر سنايا لكن وجه دي عجب تقليك مادي فاعل إلى وجه الواقعان وقال دي هو الوحي ياهاي أشدك وكأهداء كبيرة منهم مشركين تحريبين قوة حجة الوهد وما وما كان الله الله ما عامل ليعجز من عجز ذلك رب شيء شيء شيء شيء في السماوات الرياض كصبح ولا في الارض لكم تكون صبح الهي او اكبر اذكر يا شي. يا اول بسييه اول الله حسيه اودي سماك ما بدقوا هي ستاه وحير لك سييه ama dayah gaameer aan maraybe bayah aan uguureybe waxaan sameynug leeydde waxaad rabto sheego buurahan galooliyeedde marba hadaat addaan tahay ilaahi weenaa ku iqaab qolam maago ma ajis ka ajis ma yeel ku fuulina ma ka ajis ma wa ma kan allah allah ma aan الشيخ في السماوات أرليالك خصفاً ولا في الأرض دولك الشيخ خصفاً محايلة إنه الله كان الله هو هذا عليماً متأوضل ببن بشميع الكائنات أبيه وحوال بأجيره أبيه بأجي بأجي قديراً متأواضل ببنو أبيه على مجموعها الكائنات ببنانتو لما نفسه فوق لي كل بقوله وحواله سيدي أبشر المركز الأواضل وين الله سمتكي معكراً إلاه Seda on ka teinud, et ta on kahtlustanud. See on kõik. Seda on ka teinud. on ka teinud. Seda on ka teinud. Seda on ka teinud. Seda on ka teinud. Seda on Al aira wax Wedu aatidu lahu alla hadduugu qbalaha annaasa badka binaa danbidii ka sabbu ay shaqastee minalqufri wamma aAC maa taraka uga ala vari haa bareil arddi hulka qkiisa mid daadate matsa ototali. Iray u no shees sun ara watka aala adddoogu waxay guka ا الدروب تاع اي سميه ان ضمرها حتى قران ثم نولاته هاي وهي كاينه دا ديروا هذا اللي دي الدروب تاع بنو ادم في السميه هذه روه و هينا واحد راه عايواه من تشين تمان اه قران تبوت كاينه القدمان شوم اللي هي تمام تاع بنو ادم كمخلوق قام الله بابيله اللي اليه اقبل لكن الله امور رقبتيه وركي wa waxaa weeyo lugu waanireyo qabaariya qaraadiya egeeriya arsiya xoraati wa toon wa warkay joogo dib u soo laabta ah ilaahu subhana wa laqiyu akhiruhum ilaaydi Eeyyu axiru mu axada ta imaa ka sabu. Waxay sanaeeyeeg in looqabto ire he dibu gudhiqa ire eej datiga geere e mu samalama caar waiyaana. fayda camma laka uimeeddu. ee jehul mu dabeere fanal Allaha Allaha kaana Allah waxu ahaada basiran midu arati bala bi ibeeddi eeddodiisa fayu أقيام اليمامو الضمادا دويقا ميدو باو خن شكايو يقا كي ايمانك كشكاي باعد عليك الشكيه توحيدي ايمانك شكاي رب يا رسول الله عبدك الشكاي شحالك علي رسولك شكاي يا رسول كي كف غير شكي قلبك على كشكاي معاصي يا حمانتك شكاي بعد انت حق كشكاي 140000 في سوسينا واليقانه فاذا جاء المركوم ما اجرهم من خير او شر في وقت يا حديث فاذا جاء الجدول متروق مركب تماض فيتجاسيهم بحمارهم من خير او شر ما حال يفعل الله الله كان الله هو بصيرا يدوارك فلم بعباده دومتي سو يقام الطفل ضيق كسره الشقي ما انت حسبك ايما مصيبه قد قال تعالى له اولم كيف سيديه كان آهاتي عاقبة اللذين تطيئر ابتوغ من قلبهم غالبا كهوريه وكانوا غالبا كهوروحيا هاي أشدكو وكاذا منهم من هؤلاء المشركين غالبا وكحور ببنايه هو تنحق تاكتا وما كان الله اللهم آهاني ليعجيزه انه عجز دليكار من شيء شاين شيء غو في السموات على اليال ككوسوغا ولا في الأرض روكا شيء كوسوغا إنه الله كان الله هو آهاتي عليم المدعو عبال بجميع كائنات وعقصد وضحايا إلهي مد أولوذيت بغن أيها هابي على مجموعها مجموع الكائنات كائنات كما ماناك اللي صدر ولو يؤاخد الله الله عبدو قبلها أنه صددك بما كسروا أي شخيستين بما شيء كسروا أي شخيستين من الكفر والمعاسي ما ترك أغمدتهم على ظهر يا بلك الكركيد من دادة نفس أغمدتهم ولكن يؤخرهم إلهي يقول لك أي يؤخر مؤاخدتهم بما كسبوا ان لا تقدم بي شكايه الى ذي بوق دكا الى اجر المدين تلقا غيره اجركم مسمى لبا خاب فإذا جاء اجرهم مدرب مركه اتمام قيامهم دخو فيجازيهم باعمارهم من خير او شر الى احماس ركاب المرنه قفوح كل شكايه الله محي الله كان الله قو هذا بصيرا بكل ارتق بابن بيده تصير صورة ياسين وهي مكية وصورة مكية حديث فلان الضعيفة قصو أررتك حديث فلان حديث الإمام التلميدي أوري إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين شيء والبعض قلب يليه يواطنين قرآن كواطنه سي قلبه سنوى صورة ياسين ومن, ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها tiraa afal quraana ashara marra suratu yasin kaliya qofka akhriya halma a go quraanka badan akhiye taban go quraanka soo bilaabta meeya loqora fi ahadiis dhaifka wax yar lagu yaqaan waxa kamid ah waxa kamid ah amaliya oo wax ween oo ajro oo lagu sheegay kamiday wax ween yasin هذا هو كتي طران غو هابان ص بلاوا قاماي المرض ياسين كيربس اخر دا كير بانتو اوا طمن كودا كيرتين قران في حديث حاتم يقول الى لك الى تقول كل على ابي ابي هذا هو مقاتل ابن رايت هذا الحديث في اول كتاب وضعهم قاضي كتاب ابن ابو راسوسي انكم ارك يقول مش اوه هذا سوى حديث كامل اه طب ابن ابو وهو حديث باطل لا أصل له و الحديث باطل او أصل ان اصل برهين وان واحده روايه ثلاثه اصمه نوادر الاصول وكوري اي افغنا اجي تو هذا الحديث من جميع الدروب باطل لا أصل له حديث كان برقه وكس حررطا والرباب اصل مرق ام جوسي اياك موضوعاتك ويراد حديث ضعيف ثقف سوره توها كمئه يقراوها على المتاك ذكر ان كد ما سوره ياسين كو اخري لو غدقني شي حديثك qof e, ka hadii ma kuma qomaa yasiin waxa ay qofii dibana guuleystay hadaan waxina qof kasara la xalaal dii naf aad u leedh hadii la qawan ka xalaal ma ما رأى أهل واحد كهالله يسمى معه واحد حديث وحديث ضحيف سوما تشاهدين بل في ريحول مري قال الحافظ في تلخيص الحبيب تلخيص الحبيب كوغ الكوري ابن قطان بالإضدراف و بالوقف و بجهالة أبي صدق الله و ابن قطان إضدراف وقف يا جهالة لما وعندما قال ابن العربي عن الدار القدري ابن العربي من الدار القدري وقال قال هذا حديث ضعيف الإسنات مجرور المطنق ولا يصح في الباب حديث حديث كان السنة له وضعيف مطنق سنة وحليقا معها بابك أهياصين هل يقفك بمان أيام هل حديثكم أصحبه؟ هل حديثكم أصحبه؟ مارك حديثكم أصحبه؟ يصلك قرانك وكالوديه هدارة بقارك أخري وقفك مكاكس وسكرابة qara ta yasin ku akh wa anka ilayhi kamili wa makrinu ma an yasin ku akhir karo lakin yasin garo yasin so metchebi maka qofa ka jire wa adilla garayna مثل اكو قران كان يشرح في <تصفيق> افريقيا لكن مخصوصيه حاله اخرى ماركه بس هو المره جرى الوحي اليهدين سوره بان ارم فرصا للعقليو فديت على كدغا وا وا ور ما حديث حديث وتيس وكذا هذا قال بعض الحرمات المره جرى الوحي الشيجه سوره بان قسيده وها اصير الا يسره الله اذن روس يلوجتابي الله في الا وافودهي محل ما واخي امك قفك ديمانا دي قفك الا عمر جولوكو اخويا وكعن قراءه ماك وحي يكتب العقل أخين تلقو عقنا عند الميت قفك ديمانا و سودغي قران هذيل لا حيو بركه و سودغي قران وليه يسخون ليه اينو في باب حريم كركيسو خروتو ما فاستي دقدق اينو ببحلا لو اخر فاسي فاصوتم وقتي ما فتو ايني دقدق ببحلا لو ويقول بيها الوصول ويقول بيها الوصول فقدت لها لكن دليل قارة وضطة كانت معنى اقيا مصر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم قال حيثان كم الله بصورة دان الله أسوء الرحمن ان حديثت باللارا متكا كسر فايثانا هذا الله أسوء الرحيم ان حديث يسامتك غير سيئا هذا ادوما ديس عدو دونو الله الصر الرحيم ما حديث سميت الجارسيه هذا ان دون قلطي سكميطا ياسين الله اعلم ياسين الله اعلم بمراده اله السماء او قلبان قوله جده وحو يادس ياسين كاس والقران قران كيانك بارت رهي قرانكي الحكيم ان كاذبGamma beta somalalla minal mursale naqwa la soddiray nit kamira yada haat ara sirati chitkorki saalo lagu soddiray ara sirati chitkorki saalo lagu soddiray sirat ka so mustaqim أم حريصاً بخلقه أدوما ديسا لتنظره إنه أم ديكتور دراء دياله بسهودة قول من قول قول كما أنظره أم لدني أباهم أبيا الكور أفهم أيبو عم الله فاعل بأعدائه المشركين به وحا إلهي قصة ماين يأعدائه يا المشركين لقد حقا القول هذا هو كواتي على على اكثرهم بنكوده لقد حقطر والله لقد حق القول ادك وكوجي على اكثرهم بنكوده فما يجبل يمن حق ما يقت والقران قران تكونoverlineه اله القران كالحكيم المحكم الى صبغي لا في سرا ولا bi achee binadmi wa bidin maani wa al-suban wa al-subay bi achee binadmi cha la la kafa fi wa wa ya haq wa ايه يا نقصان يا قلال كما كان كراتف في القران <تصفيق> وبديع المعاني معاني بحال داير نشد معاني به كهدلهو وحوايان عيب يا نقصان وكفغته احكن كراما مجرو مركه قران كلفظا ومعنى ومحكم وواصل إنك عديد النبي صبحنا الله من المرسلين كوبا رسول شالل صادرة كميت إليه وكبار طيناب بن حمد صلى الله عليه وسلم إنه كميد يحي رسول شالل صادرة ربي صادرة على سراد دي مصدر كيسا له صادرة كيسا له صادرة كيسا له مستقيم طوصا كيسا له صادرة دين طوصا أعطفك راعة شمال كيسا له صادرة bari to sa ala to sa e ku so al azizi luzila al quran quran kar wala al azizi alla maram so dajit aya so daji asiz ka so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 معنى بماهن عصير خاصتك وقاعدة الوصولك واحدة افراد عامك إلا مرة اما عربته وحي كميده الناس ماذا قال الله صوتر عامها الناس يا ايها الناس اني رسول الله إليكم شميعه سيد الاله يريد وحداتك كترة دلو دمان تين الله يصوتر وعام مركع بودكاس وعامك يقول قيد كميده الافراد والعرب هذه الدينة عم افاد دي ثقافه مده ممكن عامكم كل لو شيء تقصيص مفتوح اه تقصيص مفتوح مفتوح مركا ايرى نبي برساله دي ثقافه طيب قوم كامل اللي فاهمه اللغه العربيه والقران هو بيسود دبي سبع ايات لتدر انه تديت دراجه ام الله فاعل باعدائه المشركين به وحا, إلهي عدو إلهي وحا الى هذه القصه بين حدا بين المشركين تع حدا قالوا اكو شريك يلي او مخلوق قرط بيدق اله هو انه وحده وديات سبب اعداءه المشركين تعكم والنص او اسك السحره ان اديكت ساس قران لقد حق القول والله لقد حق القول اعداد تواجري او قدران وحده لو قدر اي النار مقضاه على أكثرهم مشركين تبقوا كمدا على أكثرهم بدأتوه فهم أيب الله يبنهم أيماك قوة إلهي قوة الدريء إلى أهل النهار مقضان سكس طوله يبديل وحق الرائم أيه قال تعالى إلهي حبيل ياس ياسين الله أعلم بمراده والقرآن قرآن كان قبارته قرآن الحكيم المحكم للصولي بأجيب اجي بالمغني ود دي المعاني تركيبك اجيت اجا اشا ابتسال اللغه سوره او خلل يا عين وكمريه اي المعاني هل بها انك هذه الامال المرسله رسل الرسول دراكم متاه aras على تشكر في سال اللغه صبر مستقيم توسع معناها الشريعه توصر دين توصل على رسول نزل القرآن قرآن قرآن قرآن قرآن تنزيل العزيز الله قالوا كيف سوديك انتيسة؟ عزيزك سواء الرحيم يقولون بخلق المخلوق لتنزيل قوما قرأنا دود التاليقوك سوديك يقوم كما تنزيل أن لديهم أباهم أبا يالكو أفهم أيقو غافلون كوين مبأهادين عما الله فائل بأعدائه المشركين به وحا إلى هاي قصة مايني أعدابي سأشريف يالا لقد حق القول والله لقد حق القول العذاب الكويتشيبي على أكثره المسرقين تبداً كويته فهم أيب الله يبنوا حق الرميم أيّا إننا أنكم جعلنا وعن يلو إلى يرفي أعناق القوروه أغلالاً كتينضاً فهي قعمه مجموعة ومثل بسوء عروريه إلى الأدقان اللفغريالك فهي ايفل ايدي قعمه بقارنا الى الادقان مجموعة روامد لا يسخبوك الى الادقان اللى فقريالك فهم مشركين فهم مشركين تو نوكم محيون او راقوان لقارك حساس طرق وجعل ما هو من بين ايديه مشركين توهر طولة سبدا دربي عن الحق سبدا دربي ايه عن الحق وحقك اوده وَمِنْ خلت جركذ الس درد أي ي على الح ح كأود فقشيناهم أي فق شيءنا أصارهم إن رضضوم فهم أيغ الله يسرون حتىركيع وصولس مت عليه مشرين فاس أذتههم أدتذاآ تّته عن تُنذِرُوا وَهَذِهِ أَيْنَ مَا وَحْكَ لَمَا هُمْ تُنذِرُوا أَيَطْمِسُوا يَطْمِسُوا بِإِنْدَارِكَ أَدِغَ دِغِ دَارَ وَحَا قُمْ نَعْفِنَ مَا قَدْ قِطْرَ أَرْعَاقَ الذِّكْرِ قُرْآنَكَ وَخَشِيَ كَبَكَ الرَّحْمَنَ فبالشوه ما بغصوبانه قم بشاره قفك قرآنك الرعا عي اي ربك الرحمنك قبقه بمقفرتين دنبدافق قم بشاره وي اجر اجر قم بشاره اجر كو كريمي نواناك بلا إننا أنه نحن أنه محيوان نولينا إنه إليه الموتابات منتا يوم القيامة اللح سوى نولينا ونكتبه وانا قرأينا ما وحي يا وعافارا في هذه الكود كدambeي او ايضا انت نولين تاسمايان بابوغا دايي وا كل شيء واحسنا هو كونو الى لكل شيء زيد ما انت احسنا هو قام في امام كتابا كوكو لو قرا كتاب قام بين بين سعد الى وحلو شيغا سبحان الله وتعالى قال هذا الش... كو اشقياده الى هي اقرا اهل الناس ممر elakh maqut ka iyo qoran tahay bakhaasi kasto wax loogu sheego xaq badan maayo marna bakha badan maayo waxa la mid yihiin af inta la raadiga xamuud loo isku xiray labadaa gucmoodo isku xiran ah garka hoos isee ka mid kireen saasir dhegaha hoos isaga خاسر اوصول فيريقه وقت تلاله جامعه ولا سكو خيرا دارا لمده غار كانو تيغي او تيغي او غو ساسوو متبارو او قورته غو تاغي سي نو صان بودكاست حتى دعم احرا الكفر دا يا مكر دا يا خبث دا يا حمانتو كل شيء تاع كل تباعرات او ساسو ثاني بابا ما انت راه ويشو كفكر الكاري لا و سفير وحده و شنو كفكر انه كيتوا اه انه كيتوا بحق او لا مع بيتاب ما قلتهاش وانا اتصاحتكم طبكمو فقط واحد سفير اللي موشيه مره كنسوخيه في احماق قالبه قرتوا واكو شقيهه اسقيهه اه هي شقيه ما بقى الله محفوظ لو قريت ان نار تغليان ان ان اكو شعل ما وحين له في احماق قوره اغلالا كثيره فهي الاه بي اللعنه فهي جحمهوده مجموعه ومغلا يسوقو كين الى هالكاس الوحى يجنون دا فهم أيها المقمحون واقوى اللقور تاقي والآية تمثيل لحال الأكثر في تصميمهم على الكفر وعدم التفاق إلى الحق آية دا ومثال والآية تمثيل ومثال يتصارع لحال الأكثر قال هذا البدن كنان لو مثالنا في تصميمهم على الكفر cidak gal neba ay من cadayayay ugu u go'aan sagay ومعرك كل شيء درب كما خط او حق كاودي ومن خلف جلالكم ان سبن درب اياني يعني عن الحق فاقشرينهم الف عبشين ابصر من بهد وبابول ماي وحكو بابونه وكون فيا فهم ايضا لا يسرون حق عكميا وصواه يسمد ويحليم كركوره انذركم او دكتي ان ادكتو ان لم تنظروا الى ان اددوا واسكم Uma anahakatara sala karamaya marvakadamaya Layubilu na Hakarumayang in the Mawakara Mahan Tulu we had to digore there in the Mayang Papit of the Indi. Wahawaku de your coin to find a dig there we in the قوم بيروحوا حد ديغيده منقوف كي استراح راعي اذك قران قفكه سلميده قفكه سلميده قفكي بان هذا قران كره او وخسيه كبقى الرحمن اللهم كن سب الله بالقيم مقناش حال بسر سبد اوجي الىه قفكه كبقى قفكه قران فانفعه فبشروا منك بمقفرة الدم بدافق بشارع ايوه اجر اجر اجر كريم وناكبرك وشن اجر وناكبرك إلهي وحو الشيخ سبحانه وتعالى إن وحا أدونك اللوغة الشقيق عبال مريم كبرا بيده نحن أنه نحي ونوريلينا اللو تاكوه بنتي جواب القيامة ويه ونكتوبه محا لسكو عبال مريم مكرا يصورنا اليه لباشي يالسكو عبال مريم لباشي قفوا البوغاتهم ويكاهرين اننا اننا انغ نحن انغ نعي و مولاينا الموتاقو بينثي ومكتوب و اقرنا ما قدمه وحي هورمري وحي هورمري و ما حي و وخي انتي مولايين ايو اي سمعين وعاثارهم هاديا لكو اقرنا هاديا لكو امحق لبلو فصره حافظ لبلو من واحد هي kitab ka soo dagay waxa uu ku soo xigtay ka khay ka baa dad ayay do si saxaf waa ma han so sax ka kelinu qura marka waxay tahay adoonka marka wax samayay waxa aad samayday waxaas dad abiyo agre jiree ganat balayde walu qur wala bana saxufte luqur uuhu intu maulaa sabeyay walu qurah حبيثة كاقة الضيطان وحكا له الرئيسة المفصلولي وقوك الكوباد موكبكي امام البقونا او رجحي وحي اكسا ميدو ايضا كاقة الضيطان والموقرة وحاس وحي مقوكرا موانا وحكا عن او الهيتش الي هاي المقناة وحونا الوار مقوكرا والموقرة تو صار وح الهيتش ما هم بيت احدوك ابق اللهو دي وح الهيتش ديالك اخب تو صار حده واحد اعتقدت حافظت جنتم حافظي واحد اعتقدت ضدك بالله عدد يوصق لي انتهي خوفا قلت يساكي سودة هذا الطريق قلت له وقرب مركز ضدك والدب الملاي وقلبت هنا سنكيها يسفع يأكل لضدك مؤمنين تعلق إذا ما دم بي يرى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتصبوا فقد احتملوا بيهتانا وعيث من مبين صباحا lakii waqdi wa dalama wa qulib taaran dariskay wa qulib taaran gurigaaga wasaqda irid dalan marikta baa iyo madoba qalqulaydo wa aqartay aadiri gurigaaga horku waxa sameeyay godad qodob laba kari ka maraha duushku dadan guriydan biya laga galaa qafka saartay waa asu tubbo a gurigaada in saa ka soo tagta meeshaas ku soo weeso gurigaaga horku san nadiif குருகை கங்கத البي والله داريا وصق <تصفيق> وعليه ما كان امتك عادنا واحد كتو وانا غادك عاطي صلاه غرفه اه وي هذا غادك الا ديمكم مسلمين الا دبا حرام والله غير ميقولو حرام واه وين داك اللي درس انا واحد بمانه مركا كوكو حساميه ويهدك ويدنبي نفسك marko dhinta la fiidan muuse qalayey kabankan raaheestii u saaray laahantii u saaray waa kana al soo deyna maantubi in اما باهرمان دوري هو كوميدا ها قانون شرع الاسلام كلافان وحكبتي والله مامو ساي يا وعد يا قران دبر علم يدبرك فرفيها قارك التغير اضيء ومطمطر اي قوانينك دقميري وكتابك اللي بسرعه ولا يتفكر الخاركه قفك ظارين قفك جله لو دي يدك قفك كسخ ودي اصله جارك صح وحا مركاس اسقمانه مركاس امضي دقمك بده ولو وكفف والضوء والى كفك كاب الواحد يلمي في تجيده قالت تعالى الى وحي انا انغوا جعلنا وحي لنا في احناقه غالبا قروده اغلالا كثيرا من اليم مي فهي غمه الى الابقان متموعه اقوام مثل اسكوك الى الابقان الاغريالك فهم غالبا مقمحه وقوال الخور ثاني قروده كرلو واجعلناه واحد يلمنين بين ايدي مرته لسدًا سدًا دربي عن الحق ومن خلف مجلالكه لسدًا عن الحق دربي او حق او قادم فاقشينا هم واحدة ضبوماي اي فاقشينا هبصارة بنده هم واحدة فَأَيَّابَ اللَّهُ يُبْسِلُونَ حَقَّارَ كَمَيَّا وَصَوَارِ بِسُمِّ مَتْوَيَة عَلَيْهِمْ غَالِبَ رَاسٍ وَأَهْلُ مَنَكْ لَا قَرَي أَنْذَرْتُكُمْ بِدِغِ دِيدَة أَمْ لَمْ تُنذِرُوهُ إِنَّهُ إِنَّذَنُ دِغِ لَا يُؤْمِنُونَ مَا يَمْرِيَ إِنَّمَا وَخَرَمَاهُ تُنذِرُ وَهَدُ دِغِ أَي إِنَّمَا يَنْفَعُ بِإِنْذَارِكَ دِغِ دَيْرَا وَحَا وَحَا كُنْ مَعْفِنَا مَنْ قَدْ قَطَعَ الرَّاعِي او وكاسيا كباك الرحمن اللهم احرس رب الله رب بالقيم مقناص حال والسبيات فبشروا ففي القران الكريم الرحمن كباك بالبشاره بمغفرة الذنب داخنا سبحانك بالبشاره اي جو اجرن اجر اجر كريم وراك بدره شمعه ان انه نحن عباد مثل والمورين المتقون الطيب ونكتب قرين ما قدم وحي هر مري هي واثار الهديه التي وكلا حسين واقومي كلا شيء هو أحسين هو كل شيء من تيس وهي عبد الله سميه احسينه واقومي في امام كتاب انكم او كوري كتابكم ابن أك... عط الله سبحانه وتعالى اللهم صل الله على النبي محمد